وعطى الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا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 أبشر يهدوننا فكفروا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غلي حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قبير يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَنْى ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَاظِ وَمَنْ يُنِبْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ الْجَنَّاتِ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 مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 تعفوا وتفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أنوالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم قل الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شحى نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا